بوك تو دوكسان دورت أربعة وتسعون أربعة وتسعون بغلاجتلار بير حروف العطف واحد حروف العطف واحد يامور درانة قدر بكلة. انتظر حتى يتوقف المطر. انتظر حتى يتوقف المطر. بن حضر انتظر حتى انتهي. انتظر حتى انتهي. وجري انتظر حتى يعود. انتظر حتى يعود. Saçlarım kuruyana kadar bekliyorum. İntadır, hatta yusbih şa'ri jaffan. Antadır, hatta yasbah şa'ri jaffan. Film bitene kadar bekliyorum. İntadır, hatta yentahiy el film. İntadır, hatta yentahiy el film. Işık yeşil yanıncaya kadar bekliyorum. İntadır, حتى تصير الإشارة خضراء. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. ne zaman tatil gidiyorsun؟ متى ستسافر للإجازة؟ متى ستسافر للإجازة؟ Yaz tatilinden daha önce mi؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية. إيه بيت. ياز تاتلي. باشلامادان. ده. أونج. نعم. حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. نعم. حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. كش باشلامادان. شاتي. أنار. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. اصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. مسأيا اتُرماذن أَلْلَّرِينِ يِكَا. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. دُشَّرْتِكْ مَذَنْ جَمْكَبَتْ. أغلق النافذة قبل أن تخرج. أغلق النافذة قبل أن تخرج. اوه نزمان متى ستأتي الى البيت؟ متى ستأتي الى البيت؟ درستان صنرا؟ هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟, هل بعد الدرس؟ درس درست بتكتان صنرا؟ نعم بعد ان يكون الدرس قد انتهى نعم بعد أن يكون الدرس قد انتهى وقزى جيشردكتن صنرا أرتق چلشمد من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل وإشيني قيبتكتن صنرا أمريكا يا جت من بعد ما فقد الشغلة ذهب إلى أمريكا. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى امريكا او <تصفيق> من بعد ما ذهب إلى امريكا أصبح ثريا من بعد ما ذهب الى امريكا أصبح ثربا